تُسَنْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هُوَ الَّذِي خَنَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسررون وما تعلنون إنه عليم بذات الصدور الله عليم بذات الصدور أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَدَاقُوا فَدَاقُوا وَمَا نِعْمَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقالوا ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسله بالبيانات فقالوا فَقَالُوا أَبَشَرُهُ إِحْدُونَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَسَأَلْنَا اللَّهَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ خَمِيدٌ سَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لن يبعثوا زعم الَّذِينَ كَفَرُوا أن لن يبعثوا والبنا وربينا تبعثن ثم نتنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي نزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وما يؤمن بالله وما بالله ويعمن صالحا ويعمن صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل ويدخل جنات ويدخل جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، أولئك أصحاب النار خالدين فيها، ومئس المصير ما عصب من عصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإنت توليتم فإنما, فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعند الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم عدو ولكم فاحذروهم وإذا تعفو وتصفح وتغفرو فإن الله غفور رحيم.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 يتقرض الله قرضا حسنا يباعف لكم يباعف لكم ويقفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز